سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه نتدارس بحول الله وقوته في هذه الدقائق المعدومه بعض هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل م ب ا ر ك ة ر س ا ل ة ا ل إ م ا م ابن أ ب ي زيد أ ب و محمد رحمه الله تبارك وتعالى حيث يقول وله ا ل أ س م ا ء الحسنى والصفات ا ل ع ل ا ا ل أ س م ا ء جمع اسم والاسم هو العلم على الشيء يسمى به وهل يصرف أ م لا قيل إ ن ه م ع خ و ذ من الوسم وهو ا ل ع ل ا م ة ع ل ا م ة على المسمى والله له أ س م ا ء ع ظ ي م ة وقد قال في المحكم الله عز وجل هو المعلم جل وعلا و الله أ خ ر ج ك م من بطون أ م ه ا ت ك م لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع و ا ل ا ب ص ر و ا ل أ ف ي د ه فهو الذي يعلم ويفهم و لو شاء جعلنا كلنا جمادات أ و بهائم لا نفهم لا نتعلم لكن علمنا انما ويخرج لنا كل يوم أ ش ي ا ء ع ظ ي م ة في هذا الكون تدل عليه وعلى توحيده كل ما ترى في هذا الكون والله دال على عليه سبحانه جل وعلا فتعليمه ا ل أ س م ا ء جل وعلا فضلا منه م أ ح د ه م يتعلم و ا ل آ خ ر جاهل وكلاهما إ ن س ا ن هذا إ ن س ا ن فيه عقل وروح وهذا إ ن س ا ن فيه عقل وروح ولكن بينهما كما بين السماء و ا ل أ ر ض إ ذ ن أ س م ا ء جمع اسم هي ا ل ع ل ا م ة والله عز وجل له أ س م ا ء ثبتت سمى نفسه بها وانزلها في كتابه فنثبتها له نثبت أ س م ا ء ه ولا نخوب, لا نخوب في كيفيتها وهي علام عليه سبحانه واعظمها ا ل إ س م ا ل أ ع ظ م وهو الله جل وعلا وقوله الحسنى الحسنى مؤنث ا ل أ ح س ن مؤنث إ ي ش ا ل أ ح س ن بما أ ن ا ل أ س م ا ء م ؤ ن ث ة لفظا فانث افعل التفضيل الذي وصفت به وهو, وهو, وهو الحسنى ومعناها ا ل أ ك ث ر حسنا ا ل أ س م ا ء ا ل خ س ن ة معناها ا ل أ ك ث ر حسنا و أ س م ا ء الله م ش ت ق ة كما يقول العلماء لها معاني الرحيم من ا ل ر ح م ة والعزيز من ا ل ع ز ة و ا ل ق و ة والحكيم من ا ل ح ك م ة والكريم من الكرم سبحانه جل وعلا لا إ ل ه إ ل ا هو ولا رب سواه واسماؤه ورد في حديث أ ن ه ا تسع وتسعون اسما ورد في حديث ابي هريره رضي الله عنه كما في الصحيحين إ ن لله ت س ع ة وتسعين اسما م ئ ة إ ل ا و ا ح د ة من أ ح ص ا ه ا دخل ا ل ج ن ة من ح ص احصاها ه ا علمها وفقهها وعمل بها أ ل م ع ن ى احصاها علمها وفقهها وعمل بها, وفقهها وعمل بها عمل بها بهذه ا ل أ س م ا ء كما عمل بها السلف رضوان الله عليهم هذه ا ل م ئ ة إ ل ا واحد م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن و أ ح ص ا ه ا بعض أ ه ل العلم تردوها ولكن لم ي أ ت ي يأتي لم يأتي نص لحصرها و إ ن م ا اجتهاد وتلمس ا ل خ ي ر هذا معناه هذا هو الصحيح نعم قال وله الاسماء الحسنى والصفات العلا الصفات, الصفات جمع ص ف ة و ا ل ص ف ة نعت للموصوف يعني وصف للموصوف. وصفاته للموصوف ص ف كلها ع ا ل ي ة ع ظ ي م ة صفات الكمال والجلال والجمال صفاته سبحانه جل وعلا ليس كمثلها شيء يصف وصف نفسه ووقفه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات وهي صفات كمال ف أ خ ب ر الشيخ أ ن له الصفات العلا ليس فوقها شيء وهي ع ا ل ي ة حسا م ع ن ا ل أ ن الله عز وجل عال في عليائه سبحانه وقول الشيخ لم يزل بجميع صفاته واسمائه لم يزل صفاته ث ا ب ت ة له سبحانه جل وعلا لا تنفك عنه لا تنفك ما لا ينفك ا ل ص ف عن الموصوف لما نقول فلان أ س م ر فلان أ ب ي ض فلان طويل الطول والبياض ص ف ة للشخص ما تنفك عنه ولما نقول صفاته لم يزل بها يعني و ا ق ع ة عليه هو هو هي فيه سبحانه جل وعلا ما تنفك عنه تعالى أ ن تكون صفاته م خ ل و ق ة ما يمكن تنفك وتنخلق وتكون م خ ل و ق ة صفاته مثله منه سبحانه صفاته منه فهو غير مخلوق هو الخالق فصفاته غير م خ ل و ق ة هكذا نفهم من كلام الشيخ لم يزل بصفاته قديما صفاته معه في ذ ا ت ه سبحانه لم تحدث لم ت ن ش أ ولم تخلق في ه في ذاته سبحانه لا إ ل ه إ ل ا هو ولا رب سواه فصفاته قال لم ي ز ل بجميع صفاته و أ س م ا ئ ه يعني قائما بذاته و أ س م ا ئ ه سبحانه جل وعلا قائما بذاته وأسمائه باسمائه ذ ت ه و أ وصفاته تعالى ان تكون صفاته م خ ل و ق ة و أ س م ا ؤ ه م ص د ث ه يعني م خ ت ر ع ة سبحانه جل وعلا لا إ ل ه إ ل ا ه نعم وصفاته تنقسم إ ل ى قسمين صفات فعل وصفات ذات صفات الفعل يفعل بها ما يشاء وصفات ذات سبحانه جل وعلا وفي فرق بينهما صفات الذات ذات ق ا ئ م ة به وصفات الفعل كذلك ق ا ئ م ة به لكن صفات الفعل يفعل بها متى شاء يفعل بها متى شاء سبحانه وصفات ذات ق ا ئ م ة به وكذلك صفات الفعل سبحانه جل وعلا نعم ق ا ل رحمه الله كلم موسى بكلامه الذي هو ص ف ة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله جيد كلم موسى بكلامه كلمه بكلامه وسمع موسى كلام الله جل وعلا سمع موسى كلام الرب تبارك وتعالى بغير واسطه كلمه وسمع كلامه والله يتكلم سبحانه جل وعلا تكلم ما تشاء وكيف يشاء وصفه الكلام ص ف ة كمال وضدها النقص ان الله لا يتكلم تعالى الله عن ذلك لا تقل و أ ن الله لا يتكلم كلم موسى بكلامه الذي هو ص ل ة ذاته لا خلق, لا خلق, لا خلق من خلقه يعني كلامه ليس خلق ليس مخلوق كما يقول ا ل ج ه م ي ة و ا ل م ع ت ز ل ة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ظ ل و ا ضلالا بعيدا و ص ف ة الكلام ص ف ة ق ا ئ م ة بالذات بذاته كما أ ن ا ل إ ن س ا ن يتكلم ص ف ة كلامه ق ا ئ م ة بذاته بجسمه لا ينفك كلامه عنه لا ينفصل عنه ا ل آ ن بدأ ي س ج ل و و ن ي س م ع ك ل ا ن يجب ان ل ي ك و ب ا ل هناك ا ت ف ل ك أ ي ض ل ا منطقه ه و ي ا ل ج و ان ل لا ي ت ك ل م و ا ل ش خ ص ه ذ ا ا ل م ت ك ل م ما يتكلم لا حاش و ك ل ه ا ل إ ن س ا ن تكلم وسجل كلامه هذا هو الصحيح إ ذ ن ص ف ة الكلام لا تنفك عن ا ل إ ن س ا ن كما أ ن ص ف ة كلام الله لا تنفك عن ذاته واما ان ذاته غير م خ ل و ق ة فصفه كلامه غير م خ ل و ق ة فمن قال ان صفه الكلام كلام الله مخلوق قاتله الله كافر مجرم شيطان كيف تنفك صفه الله عنه وقديما قالوا وعذب ل م ا م ح م د رحمه الله من هذا البلاء وهذه ا ل ف ل س ف ة ف ل س ف ة أ ه ل الكلام قالوا إ ن الكلام ينفك عن المتكلم لا يسمع منه ما ي ن ف ق عنه يسمع منه كلامه هذا هو يسمع منه فالله يتكلم وسمع موسى كلام الله وسمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله في السماوات العلى لما عرج به إ ل ى السماء و ح ا ط ب ه ربه وكلم الله آ د م وكلم الله إ ب ل ي س الله كلم يتكلم سبحانه كلم إ ب ل ي س وخاطبه قال ما لك أن ل ا تكون مع الساجدين هكذا كلم إ ب ل ي س وكلم آ د م لما خلقه وكلم نبينا محمد و ي ك ل م الله عباده يوم ا ل ق ي ا م ة ويشاهدونه كما أ خ ب ر المصطفى صلى ل ل ا هنا عليه وسلم ه قال كلم الله موسى بكلامه الذي هو, صفة الذي هو صفه ذاته والله عز وجل قد يوحي بكلامه إ ل ى خلقه كما أ و ح ى بكلامه إ ل ى جبريل وجبريل سمع ا ل ق ر آ ن و ا ل ق ر آ ن كلام الله وجبريل سمع كلام الله من الله جل وعلا وهو الواسطه بين الله وبين رسله واخرهم محمد نزل عليه نزل عليه الروح ا ل أ م ي ن نزل ب ا ل ق ر آ ن من الله ت ب وتعالى الله كلم جبريل ب ا ل ق ر آ ن اذا س ع د ة من كلمهم الله جبريل سمع كلام الله موسى سمع كلام الله آ د م سمع كلام الله م ب ي ن ا محمد سمع كلام الله و إ ب ل ي س سمع كلام الله لكن إ ب ر ي س عليه ا ل ل ع ن ة غضب الله عليه وخاطبه والمشركون يوم ا ل ق ي ا م ة لا يكلمهم الله أ ب د ا كما أ خ ب ر تبارك وتعالى لا يكلمهم كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا الذي نعتقده أ ن الله كلم موسى ب ك ل ا م ه الذي هو الصفه ذاته خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله وتجلى للجبل دكا للجبل فصار دكا و أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله ليس ب م ح ل و ق ويبيد ولا ص ف ة لمخلوق فينفر لما تكلم عن الكلام تكلم عن التجليه و ا ل ر ؤ ي ة وان الله يرعى لما قوله تجلى الجبل ورد أ ن ه تجلى مقدار ثقب ا ل إ ب ر ة من نوره خرج من نور الله مقدار ثقب ا ل إ ب ر ة على الجبل فالزكى لم, لم يكشف الحجاب الله عن ذاته للجبل كله وقد ورد لو انه لاحرقت لا سبحات وجهي من, من تهى إ ل ي ه قرفه من عظمه جلاله اذا كان الجبل صار دكا لجل الله من تجلي الله للجبل مقدار ثقب ا ل إ ب ر ة فتح من نوره سبحانه جل وعلا ومن جلاله فكيف في ب ق ي ة التجلي نسال الله جل وعلا أ ن يرزقنا خشيته وان يرزقنا تقواه فنعظمه حق التعظيم لا نحصي ث ن ا ء عليه هو كما أ ث ن ى على نفسه قال فتجلى وتجلى ل ل ج ب ل فصار ن ك ا من جلاله يعني من عظمته سبحانه وهذه وردت في آ ي ة توراه ا ل ب ق ر ة فلما جاء موسى ل م ق ا ت ن ا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر إ ل ي ك ما لن تراني ولكن انظر للجبل مكانه فلما ن استقر فزوف تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صائغا من حول ما راى الجبل يتفتت من عظمه ة الله سبحانه جل وعلا قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين هذا يدل على أ ن الله يتجلى سبحانه ورد أ ن ه ينزل ورد أ ن ه مستوي ن على العرش سبحانه يليق بجلاله لا إ ل ه إ ل ا ه ثم ذكر الشيخ أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله لو ذكر ا ل ق ر آ ن كلام الله قبل التجلي لكان احسن وذكر التجلي أن التجلي غير الكلام تجلي الظهور والبيان التجلي أو الظهور والبيان. فتجلى الله الجبل ظهر وقيل إ ن ه ظهر أظهر من نوره مقدار ثقب إ ب ر ة فاندك الجبل نسال الله أ ن يرزقنا خشيته نقفه ر ا ه ا لعله ا ل أ س ب و ع القادم وصلى الله وسلم على مدينه محمد وعلى آ ل ه وصحبه فيكم شيخنا وسلم ج ز ا الله خيرا ا ك م تقبل ل بعض أ ئ ة شيخنا ي بارك الله ك ف <تصفيق> هذا سائل يسأل ويقول أحسن الله سائل الإخوة قائمين على بناء يسأل أحسن مسجد ويقول إليكم بعض على وشرعوا في بناء م ئ ذ ن ة للمسجد ستكون على ارتفاع سته عشر مترا لتدفق ما يقارب الف مئه الف ريال سعودي أ و ل النصيحه لهم ان يتقوا الله جل وعلا و أ ن يراقبوا وبناء ا ل م ئ ذ ن الجائزه شرعا أ ن ه يرفع منها ا ل أ ذ ا ن حتى يسمعه جميع اختي والقريبين منه وقد ورد أ ن ه كان بلال يصعد على سطح سطح المسجد وهو أ ع ل ى شيء لكن ا ل آ ن إ ذ ا كان في بيوت أ ع ل ى ف ا ل أ و ل ى أ ن يكون ا ل م ؤ ذ ن ة أ ع ل ى حتى يبلغ صوت المؤذن في علوها إ ل ى جميع أ ن ح ا ء ا ل ق ر ي ة هو الحي ا ا ئ ل ح هذا الذي يظهر من بنائها والله بارك الله فيكم شيخنا سائل أعلم أعلى نعم فيكم يسأل ي ق و ل أحسن ا ل ل ه إليكم إ ذ اعلم ذكر إبليس هل يجب هل ي ن أن نلعنه ا أ نعم س ت ي د بالله ن نستعيد ب السؤال ل ه منه نعم هذا ا ل أ خ ي ر بارك الله فيكم شيخنا هل يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ينام في بيت لوحده وما الحكمه في تحريم ذلك بارك الله فيكم م يموت معه والله يصاب الليل هذا يخشى عليه الأسئلة السلام وجزاكم